وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر اخبرته اخبرته انها كانت ترى اسماء بنت ابي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير الى منى ولا تقف فاطمة بنت المنذر تذكر لزوجها هشام بأنها رأت أسماء بالمزدلفة تأمر الذي كان يصلي لها أن يصلي لها الصبح بالمزدلفة ثم تنزل بغلس في هذا الحديث أولا تأمر الذي يصلي لها إذا ما بيصليش مع جماعة الناس اذا ممكن للجماعة المسافرة أن تتخذ لها ايه اماما قافلة سيارة كبيرة مجموعة تتخذ لها اماما في سفرها فاذا صلت مع الامام الراتب في المكان الذي نزلوا فيه الامام لصاحب المكان فاذا كان مثل المزل المسجد لا يسع الجميع وقوم يأتون ويصلون واخرون يصلوا قبلهم ثم يأتي جماعة اخرون ويصلون يصلون فرادة ولا بجماعات بجماعات فأسماء ممن اتخذ لها اماما وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قيام رمضان تقول كنا نأتي بالصبية من الكتاب يقومون لنا الليل يعني في التراويح يقرؤون القرآن يصلون به إذا لا مانع أن يتخذ مجموعة اماما يصلي بهم وخاصة في الأسفار فأسماء معها جماعتها وكانت تأتقدت اماما يصلي لهذه المجموعة فكانت تقول لهذا الامام اذا طلع الفجر صلي حالا وهنا النقاش او الخلاف في غير هذه الليلة ايهما افضل صلاة الفجر في اول وقته او ينتظر حتى الاسفار فالجمهور على ان الافضل في صلاة الفجر عند ال... في الغلس والإمام أبو حنيفه رحمه الله يرى أن الأفضل تأخير الفجر حتى الإسفار يعني حينما الأمر وجاء في حديث الصحيح بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بينت بأن رحم الله نساء الأنصار كذا ينصرفن من صلاة الفجر لا يعرفن من الغلس وجاء أول الوقت رضوان الله إلى آخره وهناك الإمارة محنفة استدل بحديث يتكلم عليه أصحاب الحديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ولكن سنده كما قال في بلوغ المران سنده ضعيف إذن في تلك الليلة باتفاق الجميع أن الفجر يصلى في أول الوقت في غلس ليتوفر الوقت للوقوف عند المشعر الحرام بالذكر والدعاء ثم ينزلون قبل أن تطلع الشمس إلى إش إلى منا فالوقت فيه ضيق والعمل فيه كثير فالمبادرة بصلاه الصبح في تلك الليلة هو السنة باتفاق الاحناف وغيرهم يتفقون مع الجمهور في ذلك فأصفى تقول للذي أمهم أي مجموعتها وجماعتها الذين تبعوا لها أن يصلي لها الفجر بغلس هناك في رواية أخرى الذي تقدمت مولاتها حينما قالت وصلنا منا بايش وصلنا منا بغلس يبقى صلت الفجر في مزالفة ولا في منا يبقى في منا وهنا تقول في مزالفة اذا عن اسماء رواية ثانية رواية تصلي الصبح في منا بغلس يبقى من المزالفة قبل الفجر وهذه الرواية انها تقول للامام الذي يصلي بهم أن يصلي الفجر بغلس في المزالفة إذن تكون نزلتنا المزالفة بعد بعد الفجر إذن جاء عنها أمران رواية أنها تنزل قبل الفجر وتصل إلى منا بغلس وتصلي هناك ورواية هذه وهي أنها تدرك الصبح في المزالفة وتصلي ثم تنزل إلى منا والتي صلت بغلس في المزالفة تصل منها متى بعد طلوع الشمس هل هنا اعتراض في الروايات هل هذا تعارض او اختلاف الروا؟ لا يرى علماء الحديث هل اسمع حجت مرة واحدة ها ولا مرارا حجت مرارا بل جاء من بعض حجاتها انها مكثت في المزدلفة يوم العيد ولم تصل الى منا إلا ليلة اليوم الأول من أيام التشريق وذلك أنه كان معها من نسوة أولادها من نفست بالمزدلف ولد مرت ولدها وبقيت معها صبيحة يوم العيد بالمزدلفة ولم تستطع النفسها أن تركب وبقيت معها ولم تصل ملا إلا بالليل ورمت جمرة العقبة بالليل إذن أسماء حجة مراغ فتره يحدث منها كذا وترة يحدث منها الحالة الثانية إذا أسماء جاء عنها روايتان أن تنزل بغلس إلى منى وتصلي الصبح هناك أن تبقى بالمزدلفة إلى غلس وتصلي الصبح بالمزدلفة إذا كلا الحالتين جاءت عنها ومعلوم أن كلتا الحالتين جائزتان وعلى هذا كنت عدد الوقائع من أسماء رضي الله تعالى عنها فلها أن تترخص ولها أن تبقى فإذا كان الأمر كذلك فلا تعارض في الروايتين ولا نقاش في ذلك لا. يقول تصلي بغلس ثم تركب وتنزل إلى منا ولا تقف لا تقف فين؟ عند المشعر الحرام هي في محلها التي نزلت فيه تصلي لكن لا تقف للدعاء ولا للذكر بعد صلاة الصبح، لأن الغرض، واذكر الله عند المشعر الحرام العندية هنا ليست ظرفيه للمشعر بذاته لأن المشعر الحرام جبل ما يسع أكثر من ألف شخص أو ألفين شخص فين بقية الحجاج حتروح فين بعضهم ما يمكن هذا إذا لهذا قال صلى الله عليه وسلم نزلتها هنا ومنا كلها الم... ومزدلف أو وجمع كلها منزل وجمع هي المزدلف فحيثما بات الإنسان في مزدلف وصل الصبح سواء مع الإمام أو كان بإمام له كإمام أسماء وترون في ليلة المزدلف عشرات ومئات الآئمة يصلون لانه ما يمكن الكل يجتمع على إمام واحد في تلك الليل لأن هذا جاء قبل ذلك والإمام يصلي في أول الوقت واللي يجب متأخرين المغرب والعشاء إلى منتصف الليل تجد مصلين مغرب وعشاء والصبح كذلك فيصلي حيثما كان مع إمامه ثم إن وقف في مكانه وذكر الله أجزأه عن أن يتكلف المجيء إلى مشعر العرام ويدكر الله وإن كان هناك متسع وذهب فلمانا فأسماء إذا صلت بالمزالفة لا تقف للدعاء والذكر لا في مكانها الذي باتت وصلت فيه ولا عند المشأر الحرام وتذهب مباشرة إلى ميناء والله تعالى أعلم